بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تظنين وأرسل عليهم طيراً أمابين ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول